قد أفلح, قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا وَفَرِيصَدَنَ دَسَّاهَا كَذَبَتْ ثَمُودُ اذن بعث اشوها اذن بعث اشوها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فقال